بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها فَيَتَرَقَّبَ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 قال ما خطبكما لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال فقال ربي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 عليه القصص قال لا تخف قال لا تخفن جئت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني